سورة الجثية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي قلقكم وما يبث من دابة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 يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشروا بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم يَمُونُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَتَّخَذُوا وَلَا مَتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما فِي الأرض جميعا من إن في ذلك لآيات لقوم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 فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَتَّبِعْهَا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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ امحسب الذين اجترحوا السوء أن ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء امحياهم ومماتهم ساء ما وَخَلَقَ وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل بِمَا بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟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 وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اُتُوبِ آبَاؤُنَا إِلَّا أَنْ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 وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم مَا ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم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 وَإِنَّ قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِنْ إِلَّا ظَنٌّ وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ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 وَهُ الكبيا أ في السماواتِ والأَرض وَوهو العزيز الحكيم.